السلام عليكم ورحمة الله الله نسيكم بالخير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي ووسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإنه يسرني في هذه الليلة ليلة السبت الموافق للثامن عشر من شهر رجب عام أحد عشر واربعمائة وألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم أن ألتقي بإخواني هنا في المسجد النبوي في المدينة المنورة وأسأل الله تعالى أن يجعله لقاء مباركا نافعا وإنه ليحزنني أن يكون اللقاء في هذا الوقت الذي تضخمت فيه الأحداث في منطقتنا منطقة الوحي في الجزيرة العربية التي يجب أن تكون الأمة الإسلامية فيها وفي غيرها أمة واحدة لا اختلاف بينها ولا مشاقة ولا معادات لأن الله سبحانه وتعالى يقول وان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فاعبدون وفي ايه اخرى وان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فاتقون ويقول الله عز وجل مخاطبا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء انما امرهم الى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون ويقول عز وجل ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم وما كان احد يصدق ونحن في هذا العهد المبارك عهد الصحوه الاسلاميه لا احد يصدق ان تكون النزاعات بيننا تصل الى حد النزاع المسلح الذي يقفز الانسان الى الاخر ليقتله ويريق قدمه انها والله لمحنه دمحنة عظيمة أنتقى في مثل هذا العصر في مثل هذا العهد المبارك الذي نرى فيه طلائع الصحوة الإسلامية في كل مكان في هذه البلاد وفي جميع البلاد الإسلامية عربها وعجمها ثم تحصل هذه الاحداث المؤلمة التي ليست إلا شماتة لأعجائنا بنا وإنني في هذه المناسبة أود أن أتكلم حول هذا الموضوع في نقاط عددتها قبل قليل وهي ست نقاط بل سبع نقاط النقطه الاولى ما جرى فانه بقضاء الله وقدره والنقطه الثانيه ان ما جرى فانه لحكمه بالغه لان الذي قدره هو الله النقطه الثالثه اسباب هذه هذا النزاع الذي ادى الى ما نسمعه والنقطه الرابعه نتائجه والخامسه وجوب العلم قبل ان يتكلم المتكلم ووجوب العدل حينما يتكلم والنقطه السادسه خطوره القول بلا علم والنقطه السابعه ان الاندفاع وراء العاطفه يكون عاصفه فنبدا اولا بالنقطه الاولى وهي ان ما جرى فانه بقضاء الله وقدره لا شك في هذا لان الله تعالى يقول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 من قبل أن نبرأها، أي من قبل أن نبرأ هذه المصيبة، أو من قبل أن نبرأ الأرض، أو من قبل أن نبرأ الأنفس والأقوال الثلاثة كلها تحتملها الآية وليس بينها اختلاف والقاعدة في التفسير والقاعدة أيضا في شرح الحديث. أنه إذا كان النص يحتمل عدة معاني لا يناقض بعضها بعضا فإنه يحمل عليها جميعا فإن كان يناقض بعضها بعضا نظرنا إلى الترجيح وأخذنا بما ترجح إذن ما جرى فهو في قضاء الله وقدره وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله كتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة خمسين ألف سنة كتب الله مقادير كل شيء فإنه لما خلق القلم سبحانه وتعالى قال له اكتب قال رب وماذا اكتب قال اكتب ما هو كائن فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة متى آمنا بذلك ونحن إن شاء الله مؤمنون به فإننا نعلم أن الأمر لن يتغير عما حصل أمر محتوم مقضي لا بد أن يكون فموقفنا تجاه هذا الشيء أن نصبر ونحتسب الأجر وننتظر الفرج ونرضى بالله ربا سبحانه وتعالى ونعلم أن ذلك لحكم بالغة قد يكون فيه خير للإسلام والمسلمين نحن لا ندري نحن أمة بل نحن بشر والبشر لا يعلمون الغيب قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب إلا الله هذه نقطة خلاصتها أيها الأخ أخونا هنا، نعم إيش النقطة هذه ان ما حصل فهو بقضاء الله وقدره واين الدليل لو تقوم احسنت تمام ينبني على هذا اننا اذا علمنا انه بقضاء الله وقدره فموقفنا ان نصبر ونحتسب الاجر ونرضى بالقضاء لان الله تعالى هو الذي قدر ذلك اما النقطه الثانيه فهل الذي جرى لحكمة او جرى صدفة او جرى عبثا وسفها يعني هل هو لحكمه بالغة قد جره الله عز وجل او جرى هكذا صدفة بدون ان يكون له حكمة او ان ما جرى يراد به الاضرار بالخلق الجواب ما جرى فهو بلا شك صادر عن حكمة من الله عز وجل ولهذا تجدون أن الله عز وجل يقرن الأحكام الشرعية بالحكمة قال الله تعالى اباؤكم وابناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولما ذكر أحكام نكاح الكفار للمؤمنات أو بالعكس قال ذلك حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم كل ما قدره الله كل ما شرعه الله فإنه لحكمة لكن نحن لقصورنا أو لتقصيرنا قد نجهل هذه الحكمة إما إن, أن تكون عقولنا قاصرة عن إدراك هذه الحكمة أو نكون أو نكون مقصر مقصرين في طلب الحكمة فلا تتبين لنا وربما تتبين لنا فيما بعد المهم أنه يجب علينا أيها الاخوه أن نعلم علم اليقين ان ما جرى فإنه إيش لحكمة بلا شك حكمة بالغة وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون لكن علينا أن نصبر علينا أن نصبر حتى ننظر النتائج وأن لا نتعجل أما المسألة الثالثة فاسباب هذا الذي جرى ما هو أسباب هذا الذي جرى الأسباب فيما أرى تنقسم إلى قسمين أسباب شرعية محققة لا اشكال فيها وأسباب كونية قدرية يحوم حولها احتمالات متعددة ونذكرها إن شاء الله ما هي الأسباب الشرعية التي اقتضت هذه المحنة وهذه الفتنة أسبابها المعصية المعاصي المعاصي التفريط في الواجبات انتهاك المحرمات فالأمة الإسلامية لا شك أنها مفرطه في مسائل كثيرة في الأمة الإسلامية من لا يصلي ويقول إنه مسلم في الأمة الإسلامية من يسخر بالمصلين وحفيظة نفوسه مكتوب فيها مسلم وهو يسخر بالمصلين في الأمة الإسلامية من يستبيح الربا ليستبيح الربع ويرى أنه حلال وأنه ثروة اقتصادية وهي ثروة مدمرة في الأمة الإسلامية من يبيح الخمور تباع الخمور في الأسواق وتختزن في الثلاجات وكأنها شراب مباح في الأمة الإسلامية من يحكم بغير شرع الله في الرشوة في المحابات لقرابة أو لغير ذلك ولهذا كانت الأمة الإسلامية هي التي تسببت لهذه الحادثة أو لما هو أعظم منها والسمع إلى قول الله عز وجل وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وقال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بأي سبب بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون واستمعوا الى ايه يجب ان تكون عبره لنا قال الله تعالى يخاطب اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اولما اصابتكم مصيبه قد اصبتم مثليها قلتم عنا هذا قلوا من عندي اولما أو أصابتكم الخطاب لمن للصحابة رضي الله عنه مصيبة قد اصبتم مثليها وهذا في أحد استشهد من الصحابة السبعون رجلا هذه مصيبة لكن قد اصبتم مثليها قبلها في غزوة بدر قتل من صناديد المشركين سبعون رجلا وأسر سبعون رجلا وكان حكمهم بيد المسلمين فأصاب المسلمون مثلها قال الله تعالى قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير لو شاء الله سبحانه وتعالى ما نالوكم بسوء ولن تصر منهم لأنه على كل شيء قدير لكن أراد أن يبين لكم نتائج المعصية فما هي المعصيه التي حصلت يا جماعه ما هي المعصيه ان الرسول عليه الصلاه والسلام في غزوه احد عبا المسلمين ورتبهم وجعل على الجبل رماه يحفظون ظهور المسلمين فلما انكشف المشركون في اول النهار وجعل المسلمون يجمعون الغنيمه قال الرمات انكشف الناس ما بقي إلا ان نجمع إيش الغنائم فلننزل فلننزل إلى جمع الغنائم فذكرهم نبيهم أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن نبقوا ولكنهم رضي الله عنهم خالفوا وهذه المخالفة قد أفى الله عنها ولله الحمد كما قال تعالى ولقد عثى عنكم والذي حصل بعد هذا ايش حصل ان استشهد من المسلمين سبعون رجلا وجرح النبي صلى الله وسلم في وجنته وكسرت رباعيته وحصل من الألم ما لا يعلمه الا الله فأصابكم غما بغم حتى صاح الشيطان بأن محمدا قد قتل وكيف تكون نفوس المسلمين وقد قيل لهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل تتحطم تتحطم، ولكن الله قال لهم وما محمد إلا رسول قد خاتم من الرسل فإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم على كل حال هذه معصية واحدة فسيطة بالنسبه لمعاصي المسلمين اليوم حصل فيها ما حصل والله تعالى قال قل هو من عندي انفسكم اذا كان هذا من الاسباب فما موقفنا من هذا السبب يا اخوان موقفنا ان نرجع الى الله رجوعا حقيقيا واسال الله ان يعينني واياكم على ذلك رجوع حقيقي ننظر في انفسنا في إخلاصنا لله في متابعتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاتنا في زكاتنا في صيامنا في حجنا في آدابنا في أخلاقنا في أهلينا في كل شيء نرجع رجوعا حقيقيا إذا كنا نريد أن ترتفع عنا هذه النكبات فلنرجع إلى الله رجوعا صحيحا من كان عنده مظلمة لأحد فليؤدي الظلم ليأدّ الظلم من كان مقصرا في واجب فل ي... يتدرك، من كان منهمكا في محرم فليتجنبه، حتى ترتفع عنا أسباب السوء. أما النور الثاني من السبب من الأسباب فهي أسباب كونية قدرية بقدر الله عز وجل. يذكر من أسبابها أن الدولة المعتدى عليها جزء من الدولة التي اعتدى حكامها على الثانية يذكر أن هذا من الأسباب أنها جزء من هذه الدولة وهذا شيء غريب الدولتان متجاورتان لكل واحدة عند الأخرى سفير أليس كذلك؟ وهذا يعني أن هذه الدولة مستقلة ليست سبعا لسلك بين الدولتين معاهدات دولية في إطار الأمم المتحدة ومعاهدات خاصة في إطار الأمة العربية ومعاهدات بين ذلك في إطار الأمة الاسلاميه اليس كذلك اذا لو كان بين المسلمين وبين الكفار عهد فهل يجوز للمسلمين ان يعتدوا على المعاهدين من الكفار او لا لا يجوز ابدا قال الله تعالى الا الذين عهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظهر عليكم أحدا فاتموا إليهم عهدهم إلى مدته وموقف الأمة الإسلامية مع المعاهدين من الكفار على ثلاث أحوال إما أن ينقض الكفار العهد وحينئذ نقاتلهم وإما أن يتم عهدهم فحينئذ لا نقاتلهم نحترم العهد لأن المسلمين اوفى الأمم بالذمم وإما أن نخاف من منهم الخيانة فما موقفنا إذا خفنا الخيانة من المعاهدين إيش وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء ولا قال انقذ العهد انبذ إليهم على سواء قل إن العهد الذي بيننا وبينكم ملغى هذا مع أنهم كفار فما بالك إذا كان الشعب مسلما الشعب مسلم في هذا وهذا كيف يحق لنا أن نعتدي على شعب مسلم بيننا وبينه الأخوة الإسلامية والعهود والمواثيق الدولية العامة والخاصة اذا يكون الاعتداء في هذه الحال ظلما أم عد او عدلا, عدلاً أجيب يا جماعة ظلما يكون ظلما وإذا كان ظلما فإن, الو فإن الواجب علينا أن ننصر إخوتنا سواء كانوا ظالمين او مظلومين قال النبي عليه الصلاة والسلام انصر اخاك ظالما او مظلوما قالوا يا رسول الله هذا المظلوم فكيف نصر الظالم قال تمنعه من الظلم فذلك نصره او قال فذلك نصره اذا السبب الكوني القدري هو ما قيل من ان هذه من ان الدوله المعتدى عليها جزء من الدوله المعتديه وقد تبين بمقتضى الدين الاسلامي وبمقتضى المواعيد المعاهدات الدوليه العالميه أنها ليست جزءا منها انها ليست جزءا منها حتى لو فرض انها في غابر الأزمان كانت منها فإن إقرار الدول المتتابعه بأنها مستقلة يمحو ما سبق يمحو ما سبق ولا أردنا أن نرجع إلى التاريخ القديم الذي تغيرت فيه الحدود بين الدول لحصل في ذلك ارتباك في كل الدول ليس في هذه الدولة وهذه بل في دول عظيمة وأمم كبيرة كان كله بقعة ولو صغيرة تدعي ما تدعيه بناء على أمر سابق في عهد قديم تغيرت فيه الأحوال إذن السبب الأول الشرعي ما هو دواءه ما دواء التوبة إلى الله لأن الله سبحانه وتعالى قال فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا ولكن قصد قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فهذا يدل على أننا لو تضرعنا إلى الله لا عنا أما السبب الثاني فدواءه أن تعاد الأمور إلى حالها من قبل ويقال للدولة المعتدى عليها هذه حدودك ولا عدوان وبهذا تنحل المشكله وينتهي كل شيء إذا عادت الأمور إلى ما كانت عليه قبل هذا الحدث إن الأمور ستنحل بسرعة ستنحل بسرعة ولا, ولا اشكال في هذا لأن ما كان مبريا على سبب فإنه يزول بزوال السبب فصار السبب لهذا النزاع المسلح نوعان أو نوعين الأول شرعي والثاني قدري سلط الله بعض الناس على بعض ودواء الأول الشرعي عرفناه وكذلك دواء الثاني أما النقطة الثلاثرة الرابعة الخامسة ثالثة متأكدون طيب الرابعة نتائج هذا الأمر نتائج ما حدث يا جماعة إيش النتائج النتائج وخيمة جدا جدا أولا حمل السلاح من بعضنا على بعض لو كنا نحمل السلاح على أعداء لنا حقيقة يناصبون العداوه من قبل كاليهود مثلا لكان هذا على العين والرأس لكن المشكلة أننا صرنا إيش يحمل السلاح بعضنا على بعض وهذه من أسوأ النتائج يعني كأن الواحد منا يفرح أن يفقد من حمل السلاح عليه أليس كذلك كل واحد من حامل السلاح يريد قتل اخيه كل واحد يريد قتل أخيه وهذه نتيجة سيئة للغاية ثانياً تفرق الأمة الإسلامية والأمة العربية كما هو كما تعلمون من أكثر مما أعلم في هذا في هذا الأمر تفرق تشتت تفكك حتى أصبح كل واحد ولا سيما على المستوى الحكومي يرى أنه عدو للآخر بينما أن الواجب علينا أن نجعل كل واحد منا اخا للآخر كلنا ننتمي إلى أي, دي... إلى أي دين إلى دين الإسلام و... وفي الدائرة العربية ننتمي إلى جنس من بني آدم وهم العرب فكيف حصل بهذه الفتنة أو بهذه المحنة ففرقنا ففرقنا حتى كان الإنسان يسمع من بعض الجهات ما يكدره من الحملات الإعلامية وليتها كانت مثلا من الحكومات حكومات أمرها غريب سياستها غريبة لكنها صارت من جهات معينة يتقرب الإنسان الى الله سبحانه وتعالى بمحبه المخلصين منها فصاروا يتكلمون كلاما كثيرا قد يؤدي الى تمزق الامه الاسلاميه من النتائج السيئه هذه اظن ثلاثه ولا اثنين طيب من النتائج السيئه اننا نسينا قضايا هامه في الاسلام ما هي في قضيه فلسطين مثلا القضيه التي اوشكت ان تزدهر الان ذبلت ذبلت وصار الناس لا يتحدثون عنها بينما كان الناس يتحدثون في الاول عن الانتفاضه الفلسطينيه وصار من المسلمين حركه نحو هذه الانتفاضة سكت الناس عنها الآن ولم تكن لهم على بال لانهم انشغلوا بما هو أكبر وأعظم بين المسلمين أنفسهم بل بين العرب أنفسهم كل واحد يحمل على للآخر لماذا يا ناس؟ جاهلية هل نعيدها جهلية ألسنا مسلمين نسينا أيضا قضية إيش أفغانستان نسيناها وكأن لم يكن هناك شيء يسمى الجهاد الاسلامي في أفغانستان نسيت نسينا أيضا إخوة لنا في أرتيديا يريدون أن نقيم جهادا إسلاميا حتى يحرروا هذه البقعة من العالم من الكفر هذا أيضا الجمعيات الكثيرة التي فيها إنقاذ المسلمين من الجوع والعري والعطش وهلاك الاموال كلها ايضا نسيت لا بل نسي الانسان كثيرا من احواله الخاصة طلبة العلم انشغلوا بهذه القضية عن الطلب العباد انشغلوا بهذه القضية عن العبادة يقوم الإنسان يصلي وهو يفكر ماذا حصل ماذا جرى فهذه المصيبة أنست المسلمين كثيرا من المصالح العامة والخاصة بعضها مصيري وبعضها دون ذلك والمسألة يمكن حلها بأن تسلم الأراضي إلى أهلها وينتهي كل شيء كل شيء ينتهي ايضا من النتائج السيئة أن بعض الشعوب بعض الشعوب التابعة لحكومات تختلف سياساتها صارت تتبع هذه الحكومات وهذا غلط عظيم يجب أن الشعوب الإسلامية تكون واحدة بقضى النظر عن سياسات الحكومات والدول نحن نرى أن الرجل المسلم في العراق والرجل المسلم في الشام والرجل المسلم في اليمن والرجل المسلم في مصر والرجل المسلم في المغرب وفي تونس وفي الجزائر وفي أي بقعة من الأرض وفي أفغانستان وفي باكستان وفي بنغلاديش وفي كل مكان من الأرض نرى أن المسلم في أي مكان كالمسلم عندنا هنا في المدينة أو في مكة أو في الرياض أو في القصيم أو في أي مكان من الجزيرة العربية والله هذا الذي أدين الله به واعتقد انكم كذلك مثلي المسلم ايش اخو المسلم لكن بشرط ان يكون عربي ها لا بشرط ان يكون من من, من الجزيره العربيه لا المسلم اخو المسلم لو كان المسلم اعجميا من ابعد الناس عن اللغه العربيه لو كان اوروبيا لو كان روسيا والله إننا نعتقد أن الأخوة الإسلامية لا يفصم عراها نسب ولا جنس ولا مكان إننا نؤمن بأن القوم الذين اتبعوا موسى في عهده إخوة لنا أليس كذلك الحواريون الذين قالوا لعيسى نحن أنصار الله فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين هؤلاء إلا المؤمنون الذين أيدهم الله على عدوهم ما موقفنا معهم هل هم اعداء لنا ولا إخوة اخوه لنا نحن لا نفرق بين شخص وآخر وبين ذكر وانثى وبين عربي وغير عربي ما دمنا مسلمين فنحن إخوة اذن ما بالنا وبال الحكومة نحن يجب أن نحب بعضنا بعضا وينصح بعضنا لبعض من أي حكومة كنا سواء في السعودية في العراق في الشام في مصر في اليمن في أي مكان من الأرض هل أنتم تشاركونني في هذا المبدأ نعم تعاهدون الله على ذلك نعم إذا بلغوا إلى من تستطيعون من إخواتنا في البلاد الأخرى وقول لهم اتقوا الله ما لكم وللحكومات أنتم إخوة مسلمون يجب أن تكونوا إخوة مسلمين ولا فرق لو, لو جاء إنسان من المسلمين أخ شقيق لي ما فرقت بينه وبين رجل من المسلمين لا أعرفه إلا بحق القرابة أما في الإسلام فهم عندي إيش سواء هكذا يجب يا جماعة ما بالنا نذهب بعيدا المسلم أخو المسلم سلمان الفارسي من أين هو سهيب فلال كلهم مع الصحابة كلهم صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم من اجناس شتى لان الدين واحد والامه واحده لذلك انا ادعوكم من هذا المكان من مسجد النبي صلوات الله وسلامه عليه ان تبلغوا كل مسلم امكنكم بان الاسلام فوق جميع الاعتبارات وانه لا يجوز اطلاقا أن تخضع الأمة الإسلامية أعني شعوبها إلى سياسة حكامها ابدا نحن مسلمون إخوة نقول بالحق ونقول للحق ونقول في الحق ثلاثة حروف نقول بالحق والثاني للحق وفي الحق هذا موقفنا الذي نسأل الله أن يتوفانا عليه ونحن لا نكن لأحد من المسلمين عداوة في أي بلاد من الأرض ولكن مع الأسف الشديد أن من نتائج هذه الكارثة أننا صرنا نسمع أن جهات من الذين يعتبرون من ثمرات الإسلام اشتبه عليهم الأمر اشتبه عليهم الأمر فصار منهم ما قد تسمعونه في الإذاعات نعم النقطة الخامسة نعم. ايه نعم النقطة الخامسة وجوب العلم والعدل عند الكلام <تصفيق> وجوب العلم والعدل عند الكلام يعني لا تتكلم الا بعلم ولا تقل الا بعدل ودليل ذلك قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم ما معنى لا تقف يعني لا تتبع ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا الذي يصل إلى الإنسان إما عن طريق السمع وإما عن طريق البصر وإما عن طريق الظن الذي هو الفؤاد أنت مسؤول عن كل هذا إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا وإننا في هذه الفتنة نسمع الكثير بدون أن نعلم نسمع الكثير بدون أن نعلم فلا يجوز للإنسان أن يتكلم إلا بعلم في علم يكون مبرئا دمته عند الله إذا لقاه يوم القيامة لأن الله يقول إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا فانتبه لا تتكلم إلا بعلم حتى لو سمعت من ممن يتوقف في خبره او ممن يرد خبره لقوه التهمه التي توجب رد خبره فلا تتكلم لا تقل الا بعلم كذلك ايضا لا تحكم الا بعدل لا تحكم الا بعدل أما أن تتصرف بظن وتصرف بجور فهذا حرام عليك قال الله تعالى إن الله يأمر بالعادل والإحسان وإتائذ القربة إلى أخي الآية وقال تعالى وإذا قلتم فعدل ولكني أسألكم الآن إذا كنت أبغض شخصا بغضا دينيا بغضا دينيا فهل يجوز أن أتكلم فيه بغير العدل ها؟ يا جماعة يا جماعة أنا أبغضه بغضا دينيا إلا اتقرب إلى الله ببغضه ومعاداته فهل يجوز أن أتكلم فيه بغير العدل الى عند الله انا ابغضه بغضا دينيا لانه كافر كافر فهل يجوز ان اقول فيه بغير العدل ما شاء الله واحد يقول اي نعم نعم يصلى الله ان يفتح علينا وهو خير الفاتحين طيب يا انا استنوا للايه ونشوف يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين ل لله شهداء بالقسط ولا يجرم منكم شناان قوم ان صدوك ما ان مثل الحران تعتدوا ماذا تقولون بعد سماعكم هذه الايه او تحتاج الى تفسير يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط معنى بالقصد؟ بالعدل بالعدل ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا لا يجرمنكم لا يحملنكم شنآن قوم بغض قوم على أن لا تعدلوا يعني لا يحملكم بغض قوم أنصدوكم عالمس الحرام لا لا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا أنا في الآية اولا ولا جمل أنكم شنان نقوم على الا تعدلوا يعني لا يحملكم بغضكم إياهم على عدم العدل اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون اذا إيش الجواب منكم الآن إذا كنت أبغضه بغضا دينيا فهل يجوز أن أقول فيه بغير العدل لا لان لا يجب ان ننقم شنا قوم على ان لا تادلوا العدل هو اقرب للتقوى طيب اذا يا اخوان يجب ان لا نتكلم الا بعلم وان لا نقول وان لا نحكم الا بعدل وان لا نحكم الا بعدل لان هذا هو ما امرنا الله به هذا ما امرنا الله به وانتم تسمعون في الاذاعات أشياء أنتم تشهدون أنها كذب تسمعون في الإذاعات أشياء أنتم تعلمون علم اليقين أنها كذب أليس كذلك؟ نعم كل يسمع في الإذاعات ما نعلم علم اليقين مثل الشمس أنه كذب بمقتضى هذا الكلام الذي يعلم أنه كذب لأنه إذا, قال إذا فعل هذا فقد خالف قول الله عز وجل خالف أمر الله وتابع أهل الكذب وهذا أمر خطيه بالنسبة للمسلم الذي يتحرى الصدق ويتحرى العدل خطورة القول بلا علم أيضا هذا من أعظم الخطورات من أعظم المخاطر أن يقول الإنسان بلا علم، لأنه سيترتب على قوله أشياء ضارة. لأن المبني على علم معناه مبني على إيش؟ على جهل. والجهل هلاك. الجهل هلاك. كم من إنسان قال كلمة؟ وما أكثر الكلام في هذا في هذه الفتنة؟ كم من إنسان قال كلمة والعجيب أنه يقول كلمة في الدين في الدين يحكم على الشيء حكما دينيا وهو أجهل من توما توما أتاركون توما نعم نعم توما هذا رجل يدعي أنه عالم لكنه جاهل والذي يدعي أنه عالم وهو جاهل يسمى عند الناس عند العلماء جاهل لا اسم توما توما اسم رجل يسمى جاهلا مركبا يسمى جاهلا مركبا لأن الذي يتكلم وهو لا يعلم يكون جاهلا بحاله يعني حسب نعالم وجاهلا بما تكلم به فلهذا سماه العلماء جاهلا مركبا وانشدوا على حمار لهذا الرجل الذي يسمى توما وانشدوا على لسانه وانا اقراه وان كنت لا بما بكل ما فيه يقول على لسان الحمار الذي كان توما يركبه قال حمار الحكيم توما لو أنصف الدهر كنت أركب لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب نحن لا نوافق على لو أنصف الدهر لأن الأشياء لا تضاف للدهر لكن يقول لأن لأنني يقول الحمار يقول عن نفسه لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب أقول إن بعض الناس يتكلمون بلا علم حتى في الأمور الشرعية، والجهل هنا بلا... الذي أقول إنه بلا علم ثارة يجهلون حقيقة الواقع، تبي أخ وأخص طلبة العلم ثارة يجهلوا حقيقة الواقع، وثارة يجهل الحكم الشرعي. لا لابد من العلم الواقع ولا بد من العلم الحكم الشرعي. اما انت تتحدث عن الشيء وانت لا تدري عنه فهذا لا صح لو جاء شخص وقال هالك هالك عن بنت وعم واخ بنت وعم واخ فجاء المتسرر وقال للبنت النص وللاخ الباقي لان الاخ في نظره ايش أولى من العم، أنتم فاهمين النصارى ولا لا حالك هالك مات ميت عند أنت وأخ وعم، فقال هذا الجاهل البنت لها النص والباقي للأخ، ليش؟ قال لأن الأخ أقرب من العم، هل الأخ أخ وهذا عم العم أخ الأب، ما تقولون في هذا في هذا هذا جاهل نعم. هذا جاهل مركب الواجب أن يسأل ما من هذا الأخ من هذا الأخ إن قال أخ من أم نقول الباقي بعد فرض البنت للعم الباقي للعم لأن الأخ من الأم لا يرث مع البنات ولا مع الأبناء وإذا قال إنه أخ شقيق أو لأب قلنا الباقي له وليس للعلم فانا اقول ان هذا لو لو استفصل سال من له حرف الحكم الشرعي فانا اقول ان بعض الناس يحكم بلا علم اما انه لا يعلم عن الحال او لا يعلم عن الحكم الشرعي وكلاهما خطر خطر جدا وما اكثر الذين يسالون في هذه الفتنه عن امور يتسرعون في الحكم عليها وهم عنها غافلون وهم بها جاهلون ايضا طيب هل في القران دليل على تحريم القول بلا علم نقول اما على تحريم القول بلا علم عموما فقد سبقت الاشاره اليه في قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك بعلم علم واما عن شرع الله فقد قال الله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لماذبه سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون هذا الشاد في الجملة الأخيرة وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون طيب النقطة نعم لعلنا خلية الخامسة صلح نعم النقطة السابعة وهي الأخيرة نعم أنا عندي معي مع ورقة مكتوبة ما الاندفاع وراء العاطفة ربما يكون عاصفة نعم أما أنا أقول السابعة دورها عندك المستات السادس السابعه نعم لا خطورتي نعم خطورة القول بلا علم هذه السادسة أي يمكن ما نبحت طيب أقول العاطفة ربما تكون عاصفه كثير من الناس يندفع وراء العاطفة يندفع وراء العاطفة بدون أن يفكر ويقدر وينظر في الأمور وهذا أعني الاندفاع وراء العاطفة سيحول هذه العاطفة إلى هاصفة لأن العاطفة إذا لم يكن لها كوابح من الشرع والعقل أرجت بصاحبها إلى الهلاك أرجت بصاحبها إلى الهلاك تشك أنا لا أقول تكلم بالعاطفة لأن الكلام بالعاطفة قد يكون ميتا لكني لا اقول تكلم بعاطفه حاره تحرق ما امامها تكلم بعاطفه موذونه بايش بالشرع والعقل لو اننا سرنا وراء العواطف لهلكنا واهلكنا وما اكثر الذين يسيرون في هذا الزمن بالعواطف يدون ان ينظروا للنتائج وبدون ان يحققوا في الامر وهذا خطر عظيم على دينهم ودنياهم اضرب لكم مثلا بسيطا في الفرق بين العاطفه وبين التعقل دخل رجل الى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي عليه الصلاه والسلام حاضر والصحابه حاضرون فتقدم الى ناحيه من المسجد فجعل يبول, يبول في المسجد لانه جاهل اعرابي البول في المسجد حرام فصاح به الصحابه رضي الله عنهم زجروه زجروه نهيا شديدا لماذا لانه فعل منكرا ما الذي حملهم على ذلك العاطفة الدينية غيرها على مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام أن يبول به رجل أعرابي زجروه ولكن الذي أعطاه الله الحكمة قال دعوه دعوه لا تزرموه لا تقطعوا بوله عليه فتركوه لو أن هذا الاعرابي انساق وراء عاطفه الصحابه الذين زجروه لحصل احد امرين اما ان يقوم مكشوف العوره لئلا يصيب البول ثوبه واما ان يستتر فيصيب البول ثوبه هذه من جهه من جهه اخرى لو قام مكشوف العوره لكان البول لا ينقطع مرة واحدة لنقط على جهة اخرى من المسجد فينجس من المسجد اكثر من مما سبق ولهذا كان حكمة الرسول عليه الصلاة والسلام فوق عاطفته، قال تركوه فتركوه فلما قضى بوله امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يصب عليه ماء على البول إذا صب الماء على البول زالت المفسده ولا ها زالت بماذا بالتطهير طهر المحل ثم دعا الاعراض وقال له ان هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من الاذى والقدر انما هي للصلاه والتكبير وقراءة القران او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في مسند الإمام أحمد أن الأعرابي قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا لماذا؟ لأن محمدا صلى الله عليه وسلم عمله بحكمة ولطف وأما الآخرون الذين قاموا وصحوا به فبعاطفة عاصفة فأنا أقول واوجه هذا القول لكم ولمن يبلغه قولي يجب ألا تحملنا العاطفة على تصرف تكون نتيجته سيئة وتكون هذه العاطفة عاصفة يجب أن نتأنى ولهذا يحزنني كثيرا أن أسمع في الأخبار عن جهات إسلامية إن جرفت وراء العاطفة في هذه الكارثة العظيمة مع أن أمرها سهل أمرها سهل جدا أن ترفع اليد عن البلاد المظلومة إذا رفعت اليد عن البلاد المظلومة انتهى كل شيء هذا هو المعروف وهو المسموع وهو الذي يعرض حتى الآن فإذا كان أمر كذلك فالواجب على المسلمين أن يكرسوا جهودهم على هذا الحل الحل الواضح السهل البين وجميع الدول الإسلامية والعربية حسب ما نسمع كلها رات ان هذا ليس بحق اعني الاستيلاء او الاعتداء على الدوله المظلومه ليس بحق فاذا كان كذلك فلماذا لا لا يطلب رفع اليد عن هذا عن هذا البلد المظلوم وينتهي لا حاجه الى الصياح ولا حاجه الى التعب ولا حاجه الى هذه الصيحات في الاخوان المسلمين ابطال البلاد الاسلاميه إلا أنهم لو طالبوا لرفع السبب فحصل كل شيء نعم بعد الاذان حتى الإقامة إن شاء الله وبعد الصلاة يسيرا اللهم إنا نسألك في هذا الوقت المبارك ونحن في انتظار فريضة من فرائضك وبين الاذان والإقامة أن تدمر كل عدو للمسلمين اللهم دمر كل عدو للمسلمين اللهم دمر كل عدو للمسلمين اللهم من أراد بالمسلمين سوءا فاجعل كيده في نحره اللهم من أراد بالمسلمين سوءا فاجعل كيده في نحره اللهم من أراد بالمسلمين سوءا فجعل كيده في نحره اللهم شتت شمله اللهم فرق جمعه اللهم شتت شمله اللهم فرق جمعه اللهم اريق ذل بعد العز والضعف بعد القوه والحرج والضيق بعد السعه والهوان بعد الكبرياء اللهم عليك به اللهم عليك به اللهم عليك به اللهم, اللهم اشدد وطاتك علي اللهم مشدد وقاتك علي اللهم مشدد وقاتك علي اللهم اننا في مسجد نبيك وفي انتظار فريضه من فرائضك نسالك اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا ان تدمر كل عدو للمسلمين اللهم دمر كل عدو للمسلمين اللهم دمر كل عدو للمسلمين اللهم إننا ن... لم نسألك عدوانا على غيرنا وإنما نسألك أن تدمر أعداء المسلمين اللهم دمر أعداء المسلمين اللهم اهزمهم اللهم اهزمهم اللهم اهزمهم يا رب العالمين اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا منان يا بديع السماوات والأرض يا من بيده ملكوت كل شيء يا من يقول للشيء كن فيكون يا من لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض نسألك اللهم أن تعجل للمسلمين بالراحة من أعدائهم اللهم عجل لهم بالراحه من اعدائهم يا رب العالمين اللهم عجل لهم بالراحه من اعدائهم حتى تامن اوطانهم وتحقن دماءهم وتسلم اموالهم وتستقيم احوالهم يا رب العالمين اللهم عليك باعداء المسلمين اللهم عليك بهم اللهم انزل في قلوبهم الرعب اللهم ابدلهم بعد الامن خوفا وابدلهم بعد القوه ضعفا وابدلهم بعد العز ذلا وابدلهم بعد الطمانينه قلقا واضطرابا يا ذا الجلال والاكرام اللهم لا ترد دعاءنا بسوء افعالنا اللهم تقبل منا اللهم تقبل منا, اللهم تقبل منا, اللهم تقبل منا يا ذا الجلال والاكرام اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ايها الاخوه المؤمنون ان دعاء الله عز وجل في كل ساعه وفي كل لحظه مطلوب منا ولا سيما في اخر الليل ولا سيما في السجود ولا سيما بين الاذان والاقامه فان النبي صلى الله عليه وسلم قال عما السجود فاكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم وقال صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأغفر له من يستغفرني فأغفر له أيها المسلمون إن المسلمين اليوم إنهم بين أعداء ينافقون ويظهرون الإسلام وبين أعداء ينابدون ويصرحون بالكفر وعداوة الإسلام وإننا مأمورون بأن نتقذ لكل واحد سلاحا يليق به وإن علينا أيها الاخوه علينا أن نسأل الله دائما أن ينصرنا بدينه وأن ينصر دينه بنا إن هذه الجزيرة العربية ولله الحمد خرج منها الإسلام وسيعود إليها كما صح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن علينا نحن معشر هذه الجزيرة علينا أن نحمل رايه الإسلام ضد كل إنسان يكون عدوا للإسلام سواء, كان سواء كانت عداوته ظاهرة أم عداوته باطنة أيها الإخوة المسلمون إن النفاق أشد من الكفر الصريح عداوة للمسلمين لأن الله تعالى يقول في الذين يصلحون بعداوه المسلمين يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء ويقول عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا هود والنصار أولياء بعضهم أولياء بعض ولكنه قال في المنافقين الذين يدعون الإسلام وهم منه براء قال هم العدو فاحذرهم هم العدو فاحذرهم وهذه جملة الاسمية جملة تفيد الثبوت والاستقرار وجملة تفيد الحصر كما هو القاعدة في اللغة العربية ان الجملة الخبريه اذا عرف اذا طرفاها صارت داله على الحصر فقوله تعالى هم العدو فاحذرهم يدل على شدة عداوه المنافقين الذين يبدأون الاسلام وهم حرب على الاسلام ايها الاخوة المسلمون إنني أرجو الله عز وجل أن يدمر كل عدو للمسلمين ظاهرا كان ام باطنا والله لا نكن لأحد عداوة إلا من كان عدوا للإسلام والمسلمين وإننا نكن المحبة لكل من يخلص للإسلام والمسلمين ايا كان جنسه وفي أي بلد كان وفي أي زمان كان وهكذا يجب على المسلم أن تكون هذه عقيدته وأن, تكون هذه وأن يكون هذا ديدنا وأن يكون هذا هو الذي يدين الله به والذي يموت عليه ليبعث عليه يوم القيامه الا يومئذ بعضهم لبعض عدو الا الا المتقين فقط ايها الاخوه انه لا خل لا خلة, لا خله في عروبه ولا خله في عجمه ولا خله في اي وطن ولا في اي بلد الا بالاسلام والتقوى الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين ايها الاخوه المسلمون انني في هذا المكان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في انتظار فريضه من فرائض الله ادعو نفسي واياكم ان تكون نيتنا لله وحده ان يكون اخلاصنا لديننا ولله ولرسوله وللمؤمنين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته